سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم درا من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر وعلم أنكم, انكم غير معجز الله وان انكم غير معجز الله وان وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أن الله بنيء من المشركين أن الله من المشركين ورسوله فأئ فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ثم لم أن قصوكم شيئاً ولم يُظاهروا عليكم ولم يُظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا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 وَإِنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ حَتَّى يسمع كلام الله ثم مَالَهُ ثُمَّ ذلك مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ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 كيف وين يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولذمه يرضونكم بافواههم وتذا قلوبهم وتذا قلوبهم واكثرهم فاسقون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 واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ يَهْدِيهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ, إنهم لَا يُحِبُّونَ لَكُمْ مَا يُحِبُّونَ ألا تقاتلون قوما كثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون سجّد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفتدين أجعلتم سبائة ال وجاهد في سبيل الله لا يستوون عيد الله والله لا يهد القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا واجهدوا في سبيل الله بأموالهم بأموالهم وأفسهم أعظم درجة عيد الله وَ أبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ورضوان وجنات لهم فيها نعيم. خذوا آباؤكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل وجوكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال نقتربتموها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحد إليكم من الله ورسوله ورسوله وجهاد في يرهبوا فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين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 فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وإن خفتوا معيلا فسوف يغنيكم الله من فضله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا ولا يحرمون ما حَرَّمَ الله ورسوله ولا يدينون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه حتى يعطوا الجزيه عينا وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت صار المسيح ابن الله، ذلك قوله بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرب. حَبِنَ مَرِيمَ وَمَا أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إلَّا لِيَعْبُدُوا إلَّا هُوَ وَاحِدٌ لَا إله إلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها, وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعْذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا فَتُكْمَا بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ هَذَا مَا كنزتم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِن عدة الشهور عند الله 12 شهرا اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين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 أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنثروا يعذبكم عذابا أليما يَسْتَعْبِدِ الْقَوْمَ غيركم, غَيْرَكُمْ ولا الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا على شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا الله فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ لصاحبه إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إذ يقول إذ يقول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 عاف الله عنك لما أذلتهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأن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 إن الله بعاثهم فثبطهم, فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم, ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بتغور فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وَظَهَرَ أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا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 رسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم, ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو انهم رضوا ما الله هو رسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين, والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون ويؤمن للمؤمنين ورحمة, ورحمه للذين امنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق والله ورسوله احق ان يرضوكم وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ورسوله فَأَنَّ لَهُ نار جهنم, نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 مخالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم, فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم, بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما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 وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤَتَّفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءٌ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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وماواهم جهنم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 الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعطبهم نفاطا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون سره ونجواه وأن الله علّم الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم, فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليذكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة مِنْهُمْ منهم فاستأذنوك, فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أَبَدًا ولن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 وعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن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 غَيْرَات وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهار تجري من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 قلت لا اجد قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا الا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون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 تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلْبُتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جهنم يَحْلِفُونَ لَكُمْ لترضوا عَنْهُمْ فَإِن ترضوا عنهم فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ونفاقا أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتردص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ما ينفق قربات صلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته. إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار أو على نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون, ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمل صالح أسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم, إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا وتفريقا بين المؤمنين وإنصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا إن ردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا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 بُنِيَ على عَلَى شَفَادُرٍ هَارٍ جُرُفٍ, جرف هَارٍ فَنَارٍ رَبِيهِ فِي نار جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ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 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعته، وذلك هو الفوز العظيم. لا استغفار إبراهيم ليبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله لهم من الأعراب من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسه عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون موطئ ان يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل من عدو النيل الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون لفقة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 في الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قومهم, قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ ينونكم من, الكفار مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ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 فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام عليهما عن التم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذا وَلَّفَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ